وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك نهر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات فإننا لا نزال نتحدث معكم عن الأدب مع رب الأرض والسماوات حديث لا يمل منه المؤمنون ولا يسأم منه الصالحون حديث لا يفتر لسان العبد الأواه لا يفتر عنه لسان العبد الأواه لأنه يسوقه سوقاً إلى معرفتي مولاه حديث يعرف العبد بربه فيصب الله عز وجل صوبا من حبه ويكرمه بإذنه يوم القيامة بأن يفوز بقربه ونسأل الله تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض والذي قلوب العباد بين أسبوعين من أصابعه أن يثبت قلوبنا على طاعته ومحبته وأن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب كل قول أو عمل يقرب إلى حبه أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به شواك. ولو أنني استطعت غضبت طرفي فلم أبصر به حتى أراك إذا اشتبكت دموع في خدودٍ تبين من بكى ممن تباك عفوك غرني ودنياي غرتني فما حيلتي من هذه أوداك بك أستجير بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا فلم أعد أسعى لغير رضاك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا فلم, فلم أعد أسعى لغير رضاك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك إن لم تكن عيني فراك فإنني في كل شيء أستبين علاك أقول أيها الإخوة الكرام إن حديثنا السابق عن مقام عظيم من مقامات المؤمنين ألا وهو حسن الظن برب العالمين لهو الدليل الأقوم وإنه البرهان الأمثل على حب العبد لربه سبحانه فأي مخلوق يعيش معك فكنت من له من المحبوبين وملك حبه عليك شغاف قلبك لكنت من الذين يحسنون الظن به في كل فعل يفعله وفي كل قول يقوله وفي كل تصرف يتصرفه فلابد إذن من أن نستدل على حبنا لمولانا وخالقنا وبارئنا ورازقنا والمنعم علينا أن نستدل بحبنا له بأن نحسن الظن به كان حديثنا في لقائنا الأخير رسالة موجهة إلى أهل البلاء وأنهم عليهم أن يتذكروا أنه إذا ضاق الفضاء التسعى القضاء فما عليهم إلا أن يحسن الظن بربهم فهو مالك قلوبهم ومنير دربهم فهل يكفيك أيها المسلم لكي تقنع بحسن الظن بالله تبارك وتعالى وأنه ما من أمر يحدث لك وما من حال تكون عليه إلا وفيه الخير كله ولكن لا أكثر الناس لا يعلمون هل يكفيك أقول أن أسرد عليك حديثا قدسيا في الصحيحين يرويه لنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وأنا معه إذا دعاني فإن اقترب مني شبرا اقتربت منه ذراعا وإن اقترب مني ذراعا اقتربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وفي رواية أخرى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وفي رواية ثالثة أنا عند ظن عبدي بي فإذا ظن بي خيرا فهو له وإن ظن بي شرا فهو له فمهما ظننت بالله إن ظننت أن الله تبارك وتعالى سيرزقك فوالله إنه سيرزقك وإن ظننت بأن الله سينصرك فوالله إنه لناصرك وإن ظننت بأن الله سيكشف همك ويدفع غمك فوالله الذي لا إله إلا هو إنه لفاعل ذلك ولكن جرت, جرت قلوب الناس أن تنساق وراء رياح الغفلة فتغفل عن حسن الظن بالله واليوم إن شاء الله تعالى نوجه رسالة ثانية إلى طائفة ثانية كانت الطائفة الأولى هم أهل الجزع عند البلاء والكروب واليوم ننتقل ونوجه حديثنا إلى أهل الفشل عند اشتداد الخطوب وينحصر موضوع خطبتنا إن شاء الله تعالى في نقاط ثلاث أما النقطة الأولى فهو واقع مرير والنقطة الثانية أنت تسأل والله يجيب والنقطة الثالثة بشائر ومبشرات فأقول أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات واقع أليم لا بد أن نتحدث عنه لألا يظن بنا أننا جهلة بهذا الواقع الذي ليس له من دافع فلم يعد يخفى على أحد من المسلمين وأضحى من المسلمات لدى الناس أجمعين أن الصراع بين الحق والباطل قديم قدم هذا الوجود على ظهر هذه الأرض وإن الأيام دول كما قال عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وإن الإسلام لا يزال منذ بزغ فجره ومنذ سطع بدره لا يزال مستهدفا من قبل أعداء الله تبارك وتعالى وما اجتمعت كلمة أهل الكفر والإلحاد والشرك والفساد على ضرب شيء كما اجتمعوا على ضرب الإسلام فصار الإسلام اليوم بين المطلقة والسندان بين كيد أعدائه وجهل أبنائه ولا يزال هذا التحدي قائما ولكن أين من يصدق قديما كان المسلمون على وعي عظيم بشرع الله الحكيم فكانوا يصدون مثل هذه الغارات التي تشن على المسلمين بالليل والنهار ولكننا اليوم لا نجد من, نصد إلا من يصد هذه الغارة إلا من رحم الله تبارك وتعالى فكما قيل إذا استنوق, إذا استنوق البعير استنصر البغاة بمعنى إن البعير إذا استنوق البعير ذكر إذا استنوق وصار ناقة استنصر البغاث البغاث طائر صغير في أدنى حجما وأقل حجما من حجم الحمام هذا البغاث يصير نسرا إذا استنوق البعير وكما قيل قديما في القول الشهير خلى لكن الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري اليوم أيها المسلمون أضحى حال المسلمين لا يصر عدوا ولا حبيبا ولا يفرح بعيدا ولا قريبا إذ أضحت هذه الأمة بمثابة الأيتام على مائدة اللئام أضحت هذه الأمة يتكالب عليها الأعداء من كل جانب وصارت سلعة تعرض بالمعرض لكل طالب صارت إن قالت لا تسمع وإن أمرت هذا إن أمرت لا تطع وإن شف شفعت لا تشفع فإن القلب لا ليحسن وإن العين لتدمع وإن لما أصاب أمة الإسلام لمحزونون أمة كشاه الله عز وجل بأحسن وأفضل وأفخر لباس فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس أمة رضيت بالدناءة والدنية بعدما رضي الله تعالى لها العدالة والوسطية أمة صار أمرها فرطا وفكرها غلطا بعد أن قال عز وجل فيها وكذلك جعلناكم أمة وسطا أمة زكاها الله عز وجل بالألفة والإتلاف فلم ترض إلا أن تستبدله بالفرقة والاختلاف أمة أصيبت بأعظم هزة فذلت من بعد عزة وجهلت من بعد علم وطاشت من بعد حلم وصارت في آخر القافلة البشرية تتطفل على موائد الدول الغربية بعد أن كانت على رأسها فذاقت أطباق شرها وبأسها هذا واقع لا يمكننا أن نتجاهله ولكنه واقع أليم نعم لكنه ينبغي أن يستنفر همم جميع, المسلم جميع المسلمين فما موقف المسلمين حيال هذا الواقع الأليم ما موقف المسلمين أمام هذا الخزي والخذلانة والذل والهوان فتعالوا بنا أيها الإخوة الكرام لنستعذر لنستحذر أحوالنا فلعلنا نكون من. أو فلعلنا نكون أصحاب أحد من هذه الطوائف جمهور المسلمين اليوم جمهور المسلمين للأسف لا يكترث ولا يبالي شعاره ونداءه ودعاءه وصوته وكل ذلك أهلي ومالي ويقضي الوقت بين الملاهي والتسالي فحق أن يوصفوا وأن يشابهوا بمن قال المولى عز وجل فيهم من المنافقين سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا شغلوا بأموالهم وأهليهم عن واقع أليم يمس, يمس المسلمين وحق فيهم أيضا أو وحق فيهم أيضا قول من قال قديما ابني إن من البهئ لنا من الرجال بهيمه في صوره الرجل السميع المبصري فطن بكل مصيبه في ماله وإذا تصبه في دينه لم يشعري ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والناهون عن كل أمر منكر وبقيت في خلف يزكي بعضهم ويدفع فيه معور عن معور صنف هم جمهور المسلمين لا يبالون بما يحدث لهم ولسائر المؤمنين ثم تراهم ربما أساء الظن برب العالمين صنف ثان براق يحسن وله في القضية مقال. وأوتي كلاما وجدالة لكنه للأسف الشديد تراه يصف أهل الكفر والإلحاد بأنهم أهل القوة والعتاد بل ربما وصفهم بأنهم أشد بأسا من قوم ثمود وعاد فهؤلاء أيها المسلمون هم أهل الإرجاف يخشون القنابل النووي أكثر من خشيتهم لرب البري سبحانه وتعالى هؤلاء أهل الإرجاف أشبه الناس بالبقر العجاف يقول المولى عز وجل فيهم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم أي لنصلطنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا هؤلاء أهل الإرجاف الذين يدخلون الرعب بتحليلاتهم لدى المسلمين أما الصلف الثالث فهؤلاء قد ملأوا الدنيا بالصراخ والصياح وبالعويل والنواح ولكن صادق هو صادق عندما يقول أبكي على الإسلام من كمد وازفر الآهة والآه من من من ألمي وهذا شيء يفرح أن تجد مسلما يشعر بماس المسلمين إنه والله هذا إن هذا والله لمن الأمور التي تصر قلب كل مسلم ولكن إذا نظرت إلى حاله وجدته لا يحسن إلا ذاك فهو على جرف هان من الهلاك لا يحسن إلا الكلام ولا يقدم شيئا لأهل الإسلام فهذا سكوتهم خير من كلامهم وإنما صراعهم إنما هو في أحلامهم فيهم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الناصح الأمين يقول وإن من المسلمين من إذا رأى المنكر وتغير حال الإسلام جزع وكل جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب وهو منهي عن ذلك بل هو مأمور بالثبات والصبر والاحتساب وليعلم أن العاقبة للمتقيم وأن العاقبة للتقوى وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فليعلم أن وعد الله حق فليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه هذا كلامه رحمه الله تعالى يبين أنه لا يجوز لنا أن نكتفي بمجرد الصراخ والنواح والبكاء والعويل كما هو حال الثكالة كما هو حال النساء الذين لا يحسن إلا جر الذيون إذن فما هو الحل فما هو التحليل الصحيح الذي نحن عليه وما هو المخرج حتى نسرع إليه اعلم أيها الحبيب أنك تسأل والله يجيب لن أجيب بكلمة من, من لدي ولكنني سأدع الله تبارك وتعالى يجيب من فوق سبع سماوات يجيب عن كثير من الأسئلة التي صارت هي محط أكثر كلام الناس في هذه الأيام ربما سألت ونحن دائما نذكر هذه الأمة بأن يصدق ربها نذكر هذه الأمة أن تصدق ربها وهذا عجيب أن نصل بنا الحد إلا أن نذكر الأمة هذه بأن تصدق كلام ربها لماذا؟ لأن الذي ينظر في أحوالهم وشؤونهم لا يدرك تمام الإدراك أن هذه الأمة تشك في كلام ربها وكلام نبيها عليه الصلاة والسلام إذ صارت وكالات الأنباء لديهم أوثق من اخبار رب الأرض والسماء وكالات الأنباء عندهم أصحوا وأوثقوا وأقربوا إلى القلوب من كلام خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام فإن سألت أيها المسلم أقول هذا الكلام كله لألا نشيء الظن بالله تبارك وتعالى ونحن في هذا الواقع الأليم أسئلة تطرح قد تطرحها أنت ولكن على سبيل إرادة التبات لتسمع ذكرى لتسمع موعدة قد يطرحها بعضهم وربما أساء الظن بربه حقا ربما كانت شبهة, شبهة لكثير من الناس الذين يرون أهل الحق وهم يداسون بأقدام أهل الكفر والإرحاد إن سألت لماذا هذا التغير؟ لماذا هذا التغير كله؟ فالجواب عند الله تبارك وتعالى حيث يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال غير الله تعالى حال هذه الأمة التي كانت تعشق الموت في سبيل الله كما يعشق الروم والفرس الخمر والنساء تغيرت يوم غيرت حالها فصارت هي تعبد الخمر والنساء إذن فالله عز وجل ما غير حال هذه الأمة حتى غيرت هذه الأمة حالها وإن سألت ولماذا نصر الله الكافرين فاعلم أن هذا من الكفر المبين لو اعتقدته إن الله عز وجل لم ينصر كافرا قط إن الله عز وجل لا ينصر الكافر أبدا يقول عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخضلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ولم يقلوا إن ينصر عدوكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله ف ليتوكل المؤمنون إذن الله تبارك وتعالى ما نصر كافرا قط لكنه سبحانه رفع تلكم اليد التي بصطها على الأولين رفع حمايته رفع كلاءته رفع نصره وتأييده كما كان قد وضعها للأولين رفع عن حال هذه الأمة لماذا لأنها تنكبت عن طريق ربها وتنكبت عن صراط نبيها عليه الصلاة والسلام الله وجل ترك الآن الصراع بين الطائفتين ترك القتال بين الصفين والغلبة للأقوى وانظر أيضا إلى قوله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم ما جاء ما جاء ما جاء ترك النصر حتى ترك المسلمون أسبابه وهذه الآية نزلت في وقعة أخر ولقد صدقكم الله وعدها لأن الله وعدهم بالنصر حتى إذا فشلتم وتنازأتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا وأي دنيا أي دنيا هذه التي كان يسعى خلفها الصحابة وهم على جبل أحد إنها الغناء التي أحلها الله تبارك وتعالى لهم جعلها من الأكل الطيب كلوا, كلوا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا لكنهم استعجلوا استعجلوا الحلال الذي أحله الله لهم فما بالك بأمة ما صارت تأكل الحلال الذي أحله الله الله لها بل صارت تعتدي على ما لا يحق لها أن تعتدي عليه فقارنوا أيها المؤمنون بين هذا المقام مقام أصحاب النبي الكرام عليهم ردوان الله تعالى وقال بين حالهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم قال ثم صرفكم عنهم ولم يقل ثم نصرهم أو نصر صرفكم عنهم أي لم يصلتكم عليهم ثم صرفكم عنهم ليبتريكم فالله عز وجل ما نصر كافرا قبل ولكنه ترك الآن القوة للغالب لماذا لأن المسلمين للأسف إلى غاية الآن لم يستوجبوا شروط النصر وإن سألت متى نصر الله فالله عز وجل أيضا يجيبك فيقول عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيلهم شيئا وإن الله بما يعملون محيط أترى هذا الأمر الذي وصفته الآن هذه المآسي التي نعاني منها الآن هذا الذل الذي نعاني منها الآن إن الله به محيط إن الله يراه ويعلمه ومع ذلك سبحانه وتعالى لم يمكن المسلمين منهم لماذا؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا فهل صبر أكثر المسلمين اليوم هل اتقى أكثر المسلمين اليوم هذا ما سنراه لاحقا إن شاء الله تعالى إذن إن سألت متى نصر الله فأنا أقول أين شروط نصر الله عز وجل يقول المولى تبارك وتعالى وعاد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف قوم موسى كما استخلف من هم من قبل موسى كما استخلف الذين من قبلهم ولو يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولو يبدلنهم من بعد خوفهم أمنى بشر يعبدونني لا يشركون بشيء ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هذا هو كلام ربنا سبحانه الذي هو مصدر علمنا والذي هو عصمة أمرنا فبأي حديث بعده يؤمنون فاعلم أيها الأخ الكريم أن معالم النصر أن للنصر شروطا وأن له أمورا لا بد من تحصيلها شروط النصر بمثابة شروط الصلاة هل تقبل صلاة من لم يتوضأ كلا وربي هل تقبل صلاة من لم يصلي تجاه القبلة كلا وربي فهذه الشروط بمثابة الوضوء للصلاة بمثابة استقبال القبلة للصلاة لا يرفع دعاء منا بالنصر ما لم يحقق مثل هذه الشروطة وهذا ما سنفصل فيه القول إن شاء الله تعالى بعد حين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 اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميمين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعلم أيها المسلم أيها المسلمة أن للنصر والتمكين في الأرض شروطا ومعالي ما ينبغي أن تتوفى وهذا شأن المسلم في كل أمر يريد أن يفوز بالقرب من الله به ألا فأعلم أن معالم النصر أربعة أولها كلمة التوحيد تحقيق كلمة التوحيد ثانيها تحقيق توحيد الكلمة ثالثها رفع راية الجهاد في سبيل رب العبيد سبحانه ورابعها التضرع بالدعاء فتعالوا بنا نستعرض أحوالنا إن كنا قد حققنا هذه المعالم فنقول عندئذ إن الله قد خذلنا وإن كنا لم نحقق هذه المعالم فلنعلم أننا نحن الذين استوجبنا القذلان فما علينا إلا أن نحشن الظن بالرحيم الرحمن أول معلم لابد أن يتحقق في هذه الأمة لكي تنتصر وهو تحقيق كلمة التوحيد لابد من حراسة هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يمكن أن تنصر هذه الأمة سؤال هل يمكن أن يصلح حال هذه الأمة أو يصلح حال هذه الأمة على أيدي أمة أو على أيدي جيل لا يزال فيه الشرك بالله ضاربا على خيامه هل يمكن أن يقام أمر الله عز وجل على أي دجيل أكثر من النصف منه تارك للصلاة؟ هل يمكن أن يقام أمر الله تعالى يصلح على أي دجيل نحى شريعة الله وتنكب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد أن نعود إلى رجلنا لإنسان لا بد عليه أن يطالع مثل هذه المعالم أين؟ الجيل الذي يمكن أن يقيم الله تبارك وتعالى عليه أمره أين الجيل الذي يمكن أن يشرفه الله عز وجل ليحيي ذكره مكن في الأرض لمن؟ لأمثال فاروق رضي الله تعالى عنه لأمثال أبي عبيدة بن الجراح لأمثال عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاس لأمثال موسى بن نصير لأمثال قتيبة بن مسلم أولئكم الذين تركوا من خلفهم نداء وشعارا نحن قوم كنا أذل قوم كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله فلابد إذن من أن نعاود أنفسنا وأن نصلح ونصحح غلطنا وخطأنا أنه تم لهذا الأمر العظيم وهو تصحيح كلمة التوحيد وعندما أقول توحيد سواء توحيد الله عز وجل بالعبودية وتوحيد النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة فلا يعبد بحق إلا الله ولا يتبع على أمر أو نهي أو غير ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا تمكنت هذه الأمة باحياء شعائر التوحيد وبإحياء معالم التوحيد عندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أما والواقع كما تعرفون الذي يدعو إلى الإسلام في بيئة الإسلام يوصف بأنه غريب والذي ينكر التبرك ودعاء الصالحين وقبور الميتين يوصف بأن أمره عجيب والذي يأمر بالمعروف عن المنكر يسمى بالمتطرف العصيب فلا شك أن هذه الأمة لا بد أن تصفى من داخلها قبل كل شيء فإذا حققت هذه الأمة توحيد الله تبارك وتعالى عندئذ يلجأون إلى الأمر الثاني وهو توحيد الكلمة لأن كثيرا من الناس ربما سعوا إلى توحيد الكلمة على حساب كلمة التوحيد ووالله الذي لا إلا له لن يجدوا إلى النصر سبيلا أما تحقيق توحيد الكلمة فذلك لأن الخلاف شر ولأن الفرقة ضعف يقول الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم نظرية ومعادلة بينة سهلة لكل ذي لب ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ونحن لا نتعجب بصراحة لا نتعجب من تفرق الأمم والبلدان بقدر ما نتعجب من تفرق الأصحاب والإخوان يتفرقون في البلد الواحد عن الناس الذين يتحدثون لماذا لا يتحد العرب هؤلاء مجانين مجانين أو أصابتهم غفلة الصالحين أو تحدث بكلام لا يدري لها ولا يعرف حقيقة هو يريد ويحلم بأن يتحد العرب في هذه الأيام هذا جنون لماذا وحد قبل كل شيء أهل البلدة الواحدة أهل الحي الواحد أهل البيت الواحد وأعجب من ذلك أن أهل الحق الذين يرجى أن يقوم الأمر أمر الله على ظهورهم تراهم هم تفرقوا أيضا فأي نصر تتحدث عنه فلابد إذن أن نسالع إلى إصلاح ذات بيننا وأن نلم شملنا وأن نجمع أمرنا فإن أعجزنا عن هذا أهل الحي الواحد أهل البلد الواحد فنحن لما سواه أجزع نحن عما سواه أعجز ولن نستطيع أن نحقق شيئا من ذلك أما المعلم الثالث فهو رفع راية الجهاد في سبيل الله لأن هذا ذروة سنام هذه الأمة وإن الله تبارك وتعالى قد قضى أنه ما قعدت أمة عن الجهاد في سبيل الله إلا وأذاقها لباس الجوع والخوف ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة أي بالربع العينة نوع من أنواع البيوع الربوية وهو غيض من فيض وقطرة من بحر البيوع الربوية المنتشرة اليوم إذا تبايعتم بالعينة فقط وأخذتم أذناب البقر أي وظهر فيكم الظلم الذي من أجله يتخذ الأمراء والحكام الشرطة لدفع أو لحمايتهم وحماية ممتلكاتهم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع أي ركنتم إلى الدنيا كل يشتغل بتنمية زراعته وتنمية تجارته ورضيتم بالزرع الآن وتركتم الجهاد في سبيل الله صلت الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم هذا أمر لا بد منه بعد أن نحقق كلمة التوحيد ونوحد كلمة المسلمة على هذه الكلمة ترفع عندئذ راية الجهاد وما ذهب بالجهاد أو بالقتال لا ينال إلا بالقتال كما أن الشيء الذي يذهب بالدعوة لا يعود إلا بالدعوة هذه الأفكار التي باتت وعششت اليوم في صدور الناس أفكار عجيبة أفكار علمانية أفكار إنحادية لا يمكنك أن تنزعها عنهم إلا بالدعوة إلى الله عز وجل وما أخذ بالسيف لا يرجع إلا بالسيف ولكن أين من يحمل هذا السيف هل يعقل تصوروا ربما هذا الأمر أدهشكم أو أضحككم أو أبكاكم هل هذه الأمة يمكن أن يذلل الله تعالى لها الأرض تذليلا ويرسل لها الملائكة قبيلا كما أرسل الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا أمر أمر بما هم عليه اليوم من بعد عن سراط الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مستبعد فلابد إذن من رفع هذه الراية التي تحقق للمسلمين كل غير أما الأمر الرابع فهو التضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء ففي معجم الطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبخل أمة من بخل بالسلام وأعجز أمة من عجز عن الدعاء فإنسان الذي إن رأى من نفسه أنه عاجز عن تحقيق أمر من الأمور التي هي من معالم التمكين والنصر في الأرض فلا يعجزن عن الدعاء فإن الدعاء هو سلاح الضعفاء وإن الدعاء لا يحجب عند رب الأرض والسماء ولكن أمة بخلت بالدعاء وعجزت عن الدعاء فتركها الله عز وجل وكلهم إلى أنفسهم أربعة معالم ذكرناه ذكرناها باختصار شديد حتى الآن يتفطن الجاهل الإنسان الجاهل ويتذكر الغافل أن الأمر الذي نحن نعاني منه إنما هو بما كسبت أيدينا ويعفو الله عز وجل عن كثير لذلك نعود إلى أنفسنا لنحسن الظن بربنا وأن الله عند وعده ولكن المسلم ليس عند شرطه فإذا حقق الشرط الذي اشترطه الله عليه حقق الله تعالى له وعده الذي وعده به ولكن أن يبقى المسلم يحلم بتحقيق الوعد دون تحقيق الشرط فهذا هو الجهل بعينه فأن نحسن الظن بربنا ونسيء الظن بأنفسنا خير لنا من أن نسيء الظن بالله تبارك وتعالى وأخيرا أختم حديثي هذا بالنقصة الثالثة وهي بشائر ومبشرات أنا اليوم لن أحدثكم عن تلكم البشائر التي ربما سمعتموها من قبل أن أحدثكم عن انتشار الإسلام في أوروبا وأمريكا لا لا اليوم نلتفت لأننا وعدنا أنفسنا أن نترك العالم كله خلف ظهورهم تركوا أوروبا وتركوا لندن وتركوا كل بلد يقال إنه انتشر فيه الإسلام نحن الآن أعظم بشراء أو أعظم شيء أبشرك به وأنصحك وأوصيك بالتشبث به وأنصحك بالإكثار من سؤاله وطلبه أعظم شيء على الإطلاق في عبارة يسيرة جدا لا يمكن أن لا تحفظها وهو لا تنسى الله لا تنس الله إن هناك ربا مستوى على عرشه فوق سبع سماوات الآن ينظر الله تبارك وتعالى إلينا يسمع أحوالا يرى أحوالنا ويسمع أقوالنا يسمع شكوان ونجوان الآن في الوقت الذي أحدثكم فيه تخيلوا وتذكروا أن الله عز وجل الآن مستوى على عرشه فهو بما يعملون محيط أذكرك بهذا الأمر لأن الله عز وجل يغار على دينه أكثر مما أغار وتغر ويغضب على محارم أكثر مما أغضب وتغضب وهو أرحم بعباده المؤمنين أكثر رحمة من رحمة الأم الرؤوم بولدها كان الله عز وجل في تلكم الأيام التي كان يضطهد فيها المسلمون وعلى أراضي مكة يعذبون والله عز وجل فوق عليائه في سمائه ينظر إليه ويسمع أقوالهم ويرى أحوالهم كان يعذبون على يد من؟ كانوا يعذبون على يد أبغض خلق الله إليه في تلكم الأيام وأحب عباده يعذب على يد أبغض عباده فجاء خباب بن الأرث رضي الله تعالى عنه والحديث في صحيح البخار يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحن فيه خباب بن الأرث يقول لقد عذبوني ووضعوني على الجمر حتى ما أطفأ الجمر إلا ودك ظهري شحم ظهره هو الذي أطفأ الجمر جاء يشكو جئنا نشكو حالنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه متوسداً ظهره على الكعب فقال عليه الصلاة والسلام طبعاً فقال له ألا تستمسر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ مجرد دعاء فقال عليه الصلاة والسلام لقد كان في من قبلكم من يحفر له في الأرض فيوضع فيها له في الحفرة فينشر رأسه بالمنشار حتى يجعل نصفين وإنه كان في من قبلكم من يمشغ بأمشاط من حديد أمشاط من حديد تدخل في البذن فتلمس عصبه وعظمه حتى تصل إلى عصبه وعظمه ولا يرده ذلك عن دينه شيئا ابقى صافرا محتسبا ولكنكم تستعجلون ثم قال كلمة عجيبة فقال والله ليتمن الله هذا الأمر والله لا ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ولا يخشى على نفسه إلا الله والذئب على غنمه لا تخشى وحقق الله تعالى له ذلك لكن عجيب عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يستطيع أن يحمي أصحابه وهو كان يحمي نفسه بعمه أبي طالب عجيب من مثل هذا الرجل كيف يبشر المؤمنين في احلك مواقفهم يبشرهم بأن الله عز وجل سيتم هذا الأمر شئت أم أبيت بك أو بغيرك يذكرك هذا الموقف بموقف آخر بالمدينة يوم تكالب الأحزاب بمصطلح اليوم الحلفاء أكثر العرب بما فيه من اليهود والمنافقين والمشركين تحالفوا وتكالبوا على ضرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم تراه الآن يحفر الخمدق مع أصحابه وكان ممسكا بالمعول يضرب الأرض والعجيب أنك لو تأملت جيدا لوجدت لو بطنه وبطون أصحابه مربوطة, مربوطة عليه بالحجار كانوا قد ربطوا على بطونهم بالحجار لشدة جوعهم فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمات يقول كلمات أمام تلك الكلمات التي وصفها الله تعالى إذ من فوقكم ومن أسفل يميكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون شيء رهيب جمهور العرب تحالف ليضرب المدينة النبي صلى الله عليه وسلم الآن جاء وأصحابه جياع يربطون الحجارة على بطون فإذا بهم يسمعونه يقول كلاما ما كان يدع على أحد وما كان يدع الواحد الأحد كان يقول كلمات حفظها لنا جابر بن عبد الله فقال فسمعته يقول وهو يضرب بالمعول الله أكبر فوتحت لي كنوز كسرى وقيصر عجيب من رجل لا يجد ما يأكله ما يسد به رمقه ويدفع به جوعته يحدث نفسه بأنه ستفتح له كنوز كسر وقيصر إنه حسن الظن بالله يقين بأن وعد الله سيتحقق موسى عليه السلام فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ماذا قاله موسى كلا إن معي ربي سيهدين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل النبي عليه الصلاة والسلام لم يبق بينه وبين المشرك إلا شبر من الأشبار لو, وضع أو لو خفض أحد المشركين رأسه لا رآه هو صاحبه فخاف أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا فلا شك أيها المؤمنون أن هذا هو أعظم بشرى لوجه المسلمين لذلك علينا أن نستنفر الهمن وأن نصلح من صدع من بنيان قلوبنا وأن نصلح ما تهشم من بنيان ديننا ومن كثير من أمورنا لعلنا لعلنا نشاهد وعد الله عز وجل يتحقق وعد الله الذي جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الدين وهذا الأمر ما بلغ الليل والنهار هل هناك مكان لا يدخله الليل ولا يصيبه الليل ولا يصيبه النهار لا يبلغن هذا الدين وهذا الأمر ما بلغ الليل والنهار فلا يترك الله عز وجل بيت مذر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الشرك والكفر لنشهد وعد الله تبارك وتعالى الذي جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما كمفسح مسلم عن أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف كل حجر وشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود وعود صادقة تأتك تلكم الأمطار التي تجعل الأرض تحيا من بعد أموتها إذن فلابد علينا ختاما لهذا الأمر العظيم أن نحسن الظن بالله وأن وعد الله آت وكل آت قريب ولكنكم تستعجلون وربما كان بعضنا وبعضكم سوء الظن بالله يظنون فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبا وأن يصلح أمورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مال يوم إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الصراق المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المنطوب عليهم ولا الضالين آمين. إِلَٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبكُم بِهِ اللَّهُ فَيُخْزِى مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ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 وقالوا سمعنا وأطعنا غفانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا نسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخذنا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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكاسرين الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما ذلك يوميين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 في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأذباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض